السلام عليكم ورحمة البركاته أهلا بكم يا جماعة في أمسية إيمانية جميلة في اليوم السابع من فعاليات حملة لو عرفتموك لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم وموعدنا الليلة مع أمسية مميزة جدا الصراحة مع اثنين نحسبهم من أحب الدعاة إلى قلبي ونحسبهم من أحب الدعاة إلى كثير منهم جزاون الله كل خير معنا دكتور محمد فرحات أهنا بحركة دكتور محمد جزاكنا الله عننا كل خير دكتور محمد علي يوسف جزاك اللعنة كل خير شكرا بنا يبرك فيك وكلمة طبعا مسئولية ثقيلة ان الواحد يكون موجود كمحاور في لقاء يعني بهذا الفقل جزاكم اقولوا خلي تواضعكما يعني ان الواحد يكون معكم الواحد بيشرف الحمد لله ان الواحد تلميذ ليه محمد فرحات ودكتور محمد علي يوسف طويب يتعلم منهم دائما وي بنحاول ان احنا نقدم النهارده شاء الله محتوى جديد ومختلف مش بس شكلا زي ما كل مره بيبقى فيه واحد بس بيذاع طبق في الفضاء ان يبقى فيه بشكل في حوار اثراءي الليله ان الله ولكن كمان في المحتوى كان خلال الأيام اللي فاتت وكثير من الأيام الجاية كان كثير من الدعاء جزاء الله كل خير كلمنا عن أبعاد مختلفة في التعريف بالنبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف يمكن يكون لده دور كبير في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم بشكل عملي ولكن النهاردة محتاجين نخرج بحاجة عملية جديدة كيف؟ لو تدبرنا مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم خير البرية وتوقفنا مع بعض الوقفات المنهجية في هذه السيرة نخرج بخطوات للمسيرة ناس كتير يا جماعة بتعود تسأل ان والله بالنسبة لنا السيرة دي فيها قصص جميلة وكثير من الغزوات والمواقف وهكذا ولكن في حياتنا العملية هنقدر ان احنا نستفيد بالسيرة دي ازاي ونقدر زي ناخد بها خطوات في عبادتنا وحياتنا ومعاملاتنا فدي امور ان شاء الله هننتكلم فيها النهاردة ونستفيد بها من مشايخنا والعطمان بزهر الله كل خير فخلينا نبدأ على طول في جلستنا الليلة ان شاء الله بسؤال مهم جدا دلوقتي يا دكتور محمد في بعض الناس بيقولوا ان ممكن على الرجم من كل اللي انتو بتعملوه ده وحملات ولو عرفتموه وكلام ده في من الناس على الرجم من انهم لو حتى عارفوا النبي اسمه وسلم هيفضلوا يكرهوا برضو ومش هيحبوه ولا حاجة وكأن هذه العدوة أمر حتمي فقيت عليه حركة مبارف بسم الله الرسالة والسلام على صوت الله الرسالة هو ابتداء فكرة أن البشر كلهم يرضوا عن حد من البشر كلهم ده أصلاً أمر مستحيل ولم يحدث يعني من منذ خلق الله عز وجل الخلق إلى وين الدين وهذا لا يحدث لا يجتمعوا على حتى حتى لا يجتمعوا على ربهم في الملحدين في عبدة يعني في في لا طب كل حاجه ففكره الافتراض ان ان المساهم ده او فكره ان الزياده في الرومانسيه ان لما نعرف النسب النبوي صلى الله عليه وسلم ان الناس كلها هتحب النبي ده كلام مش صحيح والقرآن نفسه ذكر كبه وكذلك اجعلنا لكل نبي عدوا شواطينا الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض الزخرف القرآن ورورا يعني كل نبي شوف اللفظ القرآن كل نبي مش بس النبي محمد سلم معه ومعلم لكن كل نبي لو شوفنا استقرأنا سيارة الانبياء في القرآن ومرسلين دايما هتلاقي في حالة من حالات الصدام بينهم وبين قوامزهم بينهم وبين حد من دائماً كان فيه نوع من الأنواع السلام ففكرة المفتراض إنه ده أمر سينتهي لما نعرف الناس بالنبي لأنه ده ميقرح حتى بعد الأنواع نكتب عرف الناس بالنبي ده على فكرة فعلاً مهم جدا وفعلاً فيه لا يسير لو عرفت النبي صلى الله عليه وسلم ممكن حتى كان تهربت في الفترة الموضوع المخرج الهولندي إن كان عمل فيلم الموسيقى النبي صلى الله عليه وسلم هو الآن في هذين من من أحسن الأكثر لأهم الأكثر الملافقين وأهم الأحسن الأ حصل اسماني وانا وانا انا اتقام عز جل انو ثبتها ده شيء حسن يعني فيش مشكلة خالص انا ما نقلم من هذا الجهد لكن ما اقلم منه فيها ليس لهجة الامر هو افتراض ان ده يكون معنم وقلنا تعالوا نفكر كده في عهد النبي سامة الله وسامة الله هانا اللي عاده النبي عليه السلامة سامة كرشعة فيه يعني فكرة أن هم مشركة القريش اللي كانوا يعني يلقبوا بالصادق الأمين وكانوا أصلاً لما النبي سمال الله يسمى النبيهم في دبيت الجاهر بالدعوة وقالوا أخبرتكم أننا خليساً أو أننا جايشاً قادموا دعاً كنتم مساعدة وما عهدنا عليك كبداً يعني نعرفين أنه هو مش هدد وععرفين أنه صادق وابن جارك كان ما يكذبه في هذه اللحظة لعله واحد من أعرف الناس دي وهو عمه ابو لهب يعني يعني رجل يعني دا قصه بالنبي صلى الله ما قصه اقتراب من ابراهيم ده في راحل الدنيا ده اللي كان من اللي كذبه النبي صلى الله عليه وسلم باقي المشركين من انفسهم واليهود تحديدا كمان مش بقى يعني لما انتقل من المدينة مش بس التركة فلما انتقل من المدينة اليهود رب العدنين هو اللي شهد عليه وقالة يعرفونه كما يعرفونه أبنائه فافتراض أنا ال-, ممكن كلامه يعني هزاع عليه بس بلاش بلاش يعني الإفراض في اللوانسية أو الإغراق في النثالية انا عرف الناس بالنبيه خلاص كل الناس تحب بالنبيه مش صحيح مش صحيح يحب بدليل الواقع بدليل القرآن وكذلك اجعلنا لكل نبي عدوا اا وربنا سبحانه وتعالى ذكر ده في اكتر من موضع في القران قضيه العداوه وفي بدايه بعث النبي صلى الله عليه وسلم اصلا كان اول كلمه قالها ورقه بن نوفل للنبي صلى الله عليه وسلم يا تبي كنت فيها جزعا حين يخرجك قومك قال او مخرجيه هم انا يعني النبي عليه الصلاه حتى يعني استيعابوا للأمر في البداية كان طب ليه ده أنا الصادق الأمين عندهم يعني مش تسكير لنفسي ولكن هو يعلم هذا عنهم ويعتمنونه على الأمانات ويعني يأتون به يعني الحكم مثلا لما يختلفوا مثلا البشر المشهور لما جاء الحجر اللي كانوا اختلف مين اللي لما كانت النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنه ليس من القادة ليس من اللي ال ال ال ال ال ال ال كانوا مبرزين مثلا في دار النادو لكن مع ذلك كان ما كانتوا بينهم واحتراموا بينهم قائمة هيخرجوني ليه؟ فقال ورقة ما جاء أحد ومنك ما جئت به إلا وعودي إلا عودي إلا كندم إلا أخرجه وقوضه سنة ما جاء أحد خلاص مسألة منتهية وهو هذا النموس الذي جاء موسى عليه السلام فهو عارف الليل وده خلاص ده معنى طبيعي فكرة أن العداوة تنتهي ده كلام خيالي خيالي لكن أنت بتعمل اللي عليك تعرف الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم تدعو الى سبيذ ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وامتى على ارض واقع وانت تعلم جيدا النبي عليه الصلاه والسلام قال سيدنا خباب اردت وبعد ما هو برده استغرب مما يعني اصابه من البأس واصابهم من العذاب في التوقيت ده كان العذاب شديد جدا في قبل الهجره فقال انه كان يؤتى بالراجل من قريكم فينشر بالمناشير ويقرض بالمقاريد وعارفين من الانبياء من ذبح يحيى ابن الزكالية كما قلت وسيدنا زكالية نفسه لما نشره بالمناشير كل ده حصل ولا يرده ذلك عن ديني فهي المعيار لا يرده ذلك يعني على ارض الواقع ولذلك القرآن والسنة بيرسخه ده فكرة ان انت تفضل برضو على ارض الواقع ترسعه تأمل تحسن الظل بالله عز وجل لكن تعلم انك تعيش في دنيا انت لا تعيش في الجنة هنا وبالتالي قد يعاديك الانسان ويعادي يعادي نبيك حقدا غير ده ممكن يعني واحنا بنتكلم انا والدكتور محمد واحنا جايين حتى قال لي كلمه عجبتني جدا قال له هم ممكن يعادوه عشان عارفين يعني تكون المعرفه دي سبب عداوه لانه يدرك جيدا مش هراق له انه سيملك تحت قدميه يعني انا عارف ان ده جاي دا دا دا دا فيمكن يبقى حرصا على الدنيا او حرصا على ما عندهم او خوفا من ما يحمله هذا النبي صلى الله عليه وسلم من قيم ما يحمله هذا النبي صلى الله عليه وسلم من معاني من افكار حقيقية لإصلاح البشرية أن هذا مش هقول منافس لأنه ما ينفعش ديتكم من منافسة بس هو بالنسبة له في منطق لا ده, ده, ده فكر منافس ده قيم, ده قيم منافسة ده قيمة منافسة وبالتالي ممكن أن يكون سبب من أسباب العداوة فده يعني أظن أن في إجابة سؤالك إن لا ما يعني ده مش مقصد أصلا تمام يبقى إحنا استفدنا إن دلوقتي إحنا بنعمله مثلا خلال آيام الفات والآيام الجاية من تعريف بالنبي صلى الله عليه وسلم قد يأتي بالبعض ولكنه لن يأتي بالكل فلازم نبقى فاهمين ان ده أمر طبيعي ومنطق في هذه العدوة وغيرتنا برضو بنكمل الفكرة هو ما هناك من المسلمين فعلا من يحتاج لمزيد من التعريف احنا ما احنا يعني عما احنا بننغيش الفكرة في ناس مسلمين بالبطاقة فعلا يعني وهو ولد لأب ومسلمين ويتمع الموت ضعيفة جدا فدلوقتي يعني قد تجد البعض يا دكتور محمد عنده بعض الياس او الاحباط اه يعني هتلاقيني انا افتكرتك هتخليني لا ربنا يرضي عليك فيك ويكرمك يا شيخ لما حضرك بتلاقي دلوقتي ان بعض الشباب قد يدب في قلبه بعض الاحباط او الياس ان يقول لك ازاي الناس دي بتشتم النبي وازاي بيعملوا كذا وعلى من كده متقدمين فين عقوه ربنا فين العقاب اللي عليهم فحرك ترد بإيه بالبعض الناس اللي بتلاقيها بتسأل الأسئلة دي والله هو بداية فيه نمطية كده الواحد من أحيظها في حياتنا هناك بعض الأشياء من كثرة وضيحها تخفى علينا صح. يعني أحيانا مثلا نمطية تقول له واحد إيه مثلا تشاور له على حاجة هاتلي الكتاب اللي هناك ده هو كتاب واضح هو واضح قدامه وانت بتشاور له عليه هو من, من بيبص على الجهة ورغم أن الحاجة واضحة هل لكن لا يراها هذا الأمر أيضا من الأمور التي من شدة رغم شدة وضوحها في الخطاب الشرعي إلا أنها تخفى على يعني مش عايز أقول العموم المسلمين لكن كثير من المسلمين هبدأ الخيط كده بألتقط الحديث اللي تفضل بأخوة دكتور محمد علي هو حديث سيدنا خباب سيدنا خباب لما ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم ذهب إليه يشكو ماذا؟ ذهب إليه يشكو شدة العذاب طيب إيه اللي كان طلبه؟ طلب في هذا الوقت طلب منطقي ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ احنا على الحق؟ فلماذا لا ننصر؟ وهم على الباطل فلماذا يتركون؟ ولماذا يمهلون؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني أنا أتصور لو, لو الخطاب ده هناخد كتف منظور آخر لو أي واحد بيكلم حد تاني حوالين هذه النقطة هيلقي كلام كتير ومبررات و... و... وبعض الأمور اللي فيها يعني التراتيب أو نحو هذا نحن بسيطة بخطاب واضح ولكنكم قوم تستعجلون إيقاع العذاب وإحداث هذا الإذهاب لل... للقوة المعادية ونصرة أهل الحق هذا الله سبحانه وتعالى وعد بنصر المؤمنين لكن من قال أن النصر لابد أن يكون الآن ومن قال أن النصر حتمي في كل لحظة هناك سنة لله سبحانه وتعالى فمن سنة الله سبحانه وتعالى في هذا الكون خاصة برضو نلاحظ عشان بعض الناس بتنتقل الى قصص الأنبياء من قبل هذه السنة سنة الاستئصال العام تغيرت من بعد نزول التوراة لم يعد هناك استئصال عام إنما صار هناك تكليف بالجهاد على الفئة المؤمنة فهناك تكليف لهذه الفئة هذا التكليف بأنك تعبد الله سبحانه وتعالى وأنك تنافح عن ما تعبد الله عليه وأنك تحارب من حارب دين الله وهكذا إذن هي سنة تكلفية هل يشترط أن أنت بعد ما عملت كذا وكذا وكذا أن يأتي النصر؟ ليس شرطا ليس شرطا الآن ولكنكم قوم تستعجلون الأن قبلكم كانت تتحمل كذا وتتحمل كذا وتتحمل كذا فعليكم أن تأخذوا بالأسباب بل وسبحان الله حتى عندما عندما ارسل الله سبحانه وتعالى ملك الجبال في القصه المشهوره لرسول الله صلى الله عليه وسلم عندما عاد من الطائف وقد اذته ايما اذى فجاءه ملك الجبال ويقول له إذا اذا اذا اردت ان اطبق عليه من اخشبي في جبلين كده كبار اطبق عليهم واجهز عليهم جميعا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا لا أريد هذا سبحان الله ما ان منطقيا بالحسابات الأرضية هؤلاء قب معاندين هؤلاء قب لا رجاء منه لكن يبسونا كان يرجو أن حتى لو كان هذا الجيل المعاند والجاحد أن يستخرج الله من أصدارهم ناسا متى الله سبحانه وتعالى فشوف الرؤية هذه هي الرؤية, الرؤية المنهاجية بل ما كان عليها رؤية طويلة المدى أن مسألة استعقال النصر واستعجال الثمرة هذا يضاد هذه السنة أنت مطالب بالعمل أنت مطالب بالعبادة أنت مطالب بالبذل هو ده بقى الجزء العمل اللي احنا بنتكلم عليه انا مطلوب مني ايه ايه الثمرة اللي أنا ارجوها من, من, من استقراء هذه السنن ان تعلم انك مكلف مكلف بماذا انت ليست مكلفا بالثمرة انت مكلف بالعمل لا انت مكلف باحسن العمل ان تبذل بوسعك ان تبذل غاية جهدك ان تبذل طاقتك ما سيترطب على هذا انت لم تكلف به قد طرى الفتح نعم قد طرى النصر اه نعم ممكن لكن هذا ليس بشرط يعني لا يستلزم ان أنت عملت كذا يبقى لابد أنك هترى السمرة بتاعت ما عملت وربا صلحة الله لنبي صلى الله عليه وسلم وإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى بنفسه تمام التمكين فيه فتوحات تمت بعده وربا صلحة الله يحسم له أمر هل سيرى كامل النصر في حياته أم بعد وفاةه والنبي صلى الله عليه وسلم وفن. أخبر أصلا بكمال النصر الذي سيحدث ليتمنى الله هذا الأمر حتى يدخل كل بيت مادر ووبر النبي صلى الله عليه وسلم رأى الفتح نعم إذا جاء نصر الله والفتح كان الفتح في دخول العرب فكان هذا فتح عظيم لكن هو لم يكن تمام نصر زي ما انت طيب فالخطاب الشرع الذي كان موجه للنبي صلى الله عليه وسلم إن فهلا فيه احتمالية وإما نريانك ممكن لا ترى لكن رغم كل هذا كان الأمر بإقامة الدين وكان الأمر بالنبي صلى الله عليه وسلم بالبلاغ وبالجهاد والأمر الفعل مؤمنة ان هي تتبع أمر النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك أن تعمل هذا هو دي الخلاصة أنت مطالب بماذا؟ أنت مطالب بالعمل طيب دلوقتي يا دكتور محمد علي إن, احنا ما بين أو أن ما بين اليأس والأمل شباب كتير من اللي بيفكر في التغيير بيحس ان يعني الموضوع صعب في شباب بيبقى يعني عنده تأميل جامد جدا جدا وشاب عنده احباط جامد جدا ف حضرتك توجه ايه بقى كنصيحه عمليه للشباب ما بين اليأس والامل بالنسبة للتغيير ما هو الـ الـ الياس احيانا بيكون نوع من انواع الاستسهال يعني يعني الكلام اللي قاله الدكتور محمد اصلا فكرة ان, إن نقول إن في احتمالية ان النبي عليه الصلاة والسلام يتقلل كده فإما نريانك بعض الذين نعدهم أو نتوفيرنك يعني تخيل كده النبي عليه الصلاة مع كل الإذاء ومع كل البذل ومع كل اللي حصله بيتقلل ممكن ما تشوفش آه. كل اللعوت <تصفيق> لكن دايماً بتلاقي برضو إن احتمالية وجود الفتح إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجاً فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توال لا يغر أنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل شوف يعني الـ الـ هذا التقلب هذا الـ الـ الـ الـ الـ القوة او هذه القوة التي ممكن تسبب إحباط ممكن تسبب يأس مش هقول كمان إن هو هروب لليأس لا فعلا لو بالمقييس المادية في بعض الأحيان لما بيشوفوا مثلا تطول على النبي صلى الله عليه وسلم صحيح. وما يشوفش عاجل عقوبه آه. ما هو احنا مش شرط نشوف عاجل عقوبه ما ما مش كل الناس هي في ناس يا دكتور حبيب عندهم تصور دراماتيكي كده ان هو المفروض ساعه ما هو كان واقف على المنصه وجاي بيشتم على النبي يقوم تتخسف بيه الارض ان المبنى اللي اتعمل فيه حاجه في ناس عندها التصور الدراماتيكي ده و... ان المبنى هيقع هو المبنى زي ما هو وصفته يعني الدراما شويه عارف انت <تصفيق> فكره شلتي ادي لا يعني ده مش ربنا سبحانه وتعالى لا لا يعني مش شرط ان كل الناس يمكن اوضح الامثلة في القرآن على ده نموذج السحراء السحراء وفي مقابلهم نموذج سيدنا موسى سيدنا موسى قال كلا ان معي ربي ساهدين لما جات حصل خلص انا الفتح جايدي جايدي ان معي ربي ساهدين فرعاون مش هيتكن مني ليه سيدنا موسى قال كده لأن ده كان بناء على وعد عيني عيني لهو بآياتنا انتما انت واخوك ومن اتبعكما الغالبون المسألة منتهي لكن في المقابل للصحرة الصحرة لما فرعون قال لقد تعالنا أيديكم وأرجلكم من خلافين وأصلبنكم في جذوع النخل ويتعلمون أن عيون أشد عذابا وأقل إيه إيه لهم أكتر من رد من أجمل الردود اللي ردها الصحرة قالوا إيه لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون وقالوا إيه لن نؤثرك على ما انا من البينات والذي فطرنا تقضي ما أنت قاد اسمع دي إنما تقضي هذه الحياة الدنيا هنا الصحراء في قمة الواقعية وفي قمة الامل واحد يقول لك لا ده دي عدمية ما هم بيقولوا ما خلي بالك كمل الكلام ان ما تقضي هذه الحياة الدنيا ان امنا لربنا ليغفر لنا خطايانا وما اكرهتنا عليه من السح والله خير وابقى النقطة دي لو استقامت عندنا واحنا بنتكلم عن وقفات منهجية ده منهج ده منهج قرآني ومنهج نبوي فكرة اللي, هو اللي قالها الدكتور محمد اللي هو احنا مكلفين بالعمل. العمل اللي عمله الصحراء هنا كان ايه؟ الثبات نحن هنثبت هنقول الحق هنثبت عليه حتى لو ايه؟ حتى لو انت هت لا ضاير اينا إلا ربنا منقلبون انت ممكن تقضي, تقضي هذه الحياة الدنيا هت... هتقتلنا وهو فعلا بالمناسبة قتلهم يعني هو قتلهم مش قتل عالية صحيح النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه بعد كأنه ذكر هم خير الشهداء في الموضع من مواضع ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الشهداء لكن اللقطة دي حتى لو الامل ده مش في هذه الدور ده فارق كبير جدا ان انت اللي يعلق دائما الامال على عاجل الثمرة هنا في الدنيا او عاجل العقوبة هنا في الدنيا هيحبط وهيأس مش بس هيهرب لليأس لا هو هيأس فعلا لان ممكن الدنيا, الدنيا لا تكتمل اسبابها لا تكتمل يعني محدش ذكر ممن نعلم اكتملت له اسباب الدنيا الى القرنين مثلا الا اتيناه من كل شيء سببا فاتبع سببا لكن, لكن فعليا الدنيا حتى عند الانبياء كانت في انبياء قتلوا بنو اسرائيل يعني او كلما بعثكم رسول ان تهوا انفسكم مستكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقبلتم لو هم مقييس الواقع الحالي طب هو كده الانبياء دول ما ما انتصروش بالظبط لكن لا وفي في دايما يقول هل تربصونا بنا إلا احلى الحسنى ياتي فالنبي وليس ما هو احد لا ياتي النبي لا ده ما نجحش مم. حتى في ال... في, ال... في ال... يعني في الثمره بتاعه الدعوه بالظبط ما في ناس ما استجابتلوش اصلا لا ياتي وحده يوم القيامه فالنقص اللي عايز اقوله او الخص بيه النقطه دي ان فكره الياس ده بيبقى نوع من انواع الاستسهال او نوع من انواع نقص التصور هو مش فاهم ان في دارين مش الدار دي بس اللي فيها النتائج ممكن يحصل هنا في هذه الدار طبعا في عاجل عقوبة بتحصل بلا شك مش شرط يبقى استقصال عام زي ما الدكتور محمد فصل لكن ممكن يحصل عقوبة لأهل الباطل وبتحصل مش كنت, مش انت كنت كنت كلمت قبل كده فكرة اللي هو الهروب لليأس الهروب لليأس دي احنا تكلمنا عنها في اسوة في نامج باسوة هي نقطة اننا ابقى خلاص كده كده بايزة ما احنا كده كده ضعفاء ما هما كده كده ركبين ما هما كده كده ايوه انت عليك عمل والعمل المتاح انت ما خلصتوش يعني المتاح والممكن لازال ما ممكن تقدر تعمل اللي عليك تقدر توجه الناس تقدر تنشر الوعي تقدر تعرف الناس بالديني زي ما احنا بنحاول نعمل او زي ما انتم مشكورين يعني في الحلقات الماضيه والمتبقيه بتحاولوا تعمل ده ده ان انت تقول النهارده ان الموضوع خلصان ومفيش حاجه اقدر اعملها ده استسهال واحيانا زي ما بقول لك ما دايماً متصور ان هو لازم النتائج العاجلة ده اللي بيخلص لكن الشرق الشرق قدي احتمالية النجاح في الدنيا وعدم وجود هذه الاحتمالية أيضاً الأمرين موجودين ولو الموضوع ما كانش فيه أمل دنياوي طبيعي مثلاً أنا بحب أطرب دايماً مثال لو, لو, لو طالب في الكلية وحصل مشدة بينه وبين أحد الأسادزة مثلاً فقال له بص أنت مش هتنجح في مدتي السنة الموضوع خلصاً بتحصل أحياناً ف... هل هيبقى في اي يعني موتيفيشن او دافع لهذا الطالب انه يذاكر؟ طب خلص فكره التحبيط الكامل ان ما يبقاش في ثمره ده على طول هيؤدي الى وجود عمل استاذ احمد الشرع فيه خطابين في خطاب اللي ممكن يحصل عاجل ثمرهه تلك عاجل بشره المؤمن وممكن ربنا يفتح اذا جاء نصر الله والفتح الخطاب ده وفي برضه الخطاب الثاني بس انت مش شرط تشوف المهم تكون انت هتروح لربنا وانت عامل ايه عملت سبحان الله حتى في الدعاء يعني تلاقي رسول الله الله يعلمنا ان الدعاء حتى في تعامل ربنا سبحانه وتعالى من مع الدعاء مش لازم ان الدعاء يستجب دلوقتي لا يا إما رب... يعني رسول الله سلام علمنا إيه المقالات اللي موجود كل الدعاء يا إما يرفع عنك به من يدفع عنك به مثله من البلاء أو يعجل في الدنيا أو يدخر للآخرة فالاحتمالية دي فعلا تخليك لا تحبط ولا تيأس طيب عايزين يا دكتور نحمد فرحوت نقف مع وقفة منهجية بقى في منهج وسيرة نبي صلى الله عليه وسلم في التدرك بقى حد احنا كنا بنكنه نقطه تحدي عايز يتغير خلاص حد فهم ان انا مش عايز لا احبط ولا يكون عندي امل زياده عن اللزوم لا انا عايز اكون متوسط واكون فاهم وعايز اتغير بالتدرب فايل حضرتك كلامنا على النقطه دي هو برده دي من المنهجيات اللي بخلاف المنهجيات الثانيه بقى اللي هي مش ما كانتش لا هي دي منهجيه عليها قتال في نزاع طويل حوالين مسألة كلمه التدرب ومفهوم التدرج ومنهجية التدرج احنا لا خلاف عندنا أن الشرعة نزل متدرجا القرآن أصلا نزل متدرجا كما يسمونه نزل منجما وهذا ما أثار الاستغراب لماذا ينزل هذا القرآن متدرجا بينما الكتب السابقة جملة واحدة طب ليش معنى كتاب دا لم ينزل جملة واحدة كتب منظمة حاجات اللي فيها أشبه فهنا كان نزول القرآن متدرجا ونزول التغيير في النفوس في العقائد في السلوك كل هذا كان فيه منهج التدرج واضح جدا والأوضح والأوضح التكاليف الشرعية كانت متدرجة مثلا عندما نتكلم على تحريم الحرام هناك أمور حرمت مرة واحدة وهناك أمور حرمت على التدريج امر مثلا أوضح مثال كان تحريم الخمر وكان هذا له علة تشريعية في حكمة تشريعية وراء التدرج في تحريم الخمر العرب كانوا يعشقون الخمر بطريقة يعني غريبة جدا فكان مسألة أن يكون هناك نزع لهذا الأمر يتعلق به مرة واحدة كان قد يؤدي إلى عنة وقد يؤدي إلى رفض فهناك كان تدرج فنزل الخطاب متدرجا يسألونك عن الخمر والميسل قل فيهما اسم كبير ومنافع يبقى كان في الأول نوع من الأنواع اللي هو الخطاب الذي يثبت وجود شيء تنفيري فيما تفعلونه ثم جاء بعد ذلك الخطوة الثانية كان النهي عن ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكار فبالتالي بدأ ناس لما يشوفوا طالما, طالما هذا الخمر لا أشربها أو لا أذكر عندما أذهب للصلاة إذن هذا أمر المفترض أن أبتعد عنه فابتعد عنه فئة حتى جاء التحريم النهائي فهل أنتم منتهون؟ فهنا في نمطية تدرجية نعم طيب أين الخلاف بقى في المسألة؟ الخلاف في المسألة حول ما ننتهجه نحن الآن في مناهج التغيير الذي على ما نحن عليه سواء التغيير فردني في تغيير فرد أو في تغيير مجتمع هل يستساه ويقبل أن يكون هناك نمطية تغييرية تدريجية هناك بعض التيارات بعض الاتجاهات لا تقبل هذا الخطأ مرة واحدة تخلص <تكلم> قاعدة الطبية عندنا أقول أرنى. ما ينفعش التدرج فين بس فين بقى ما ينفعش أن أسلك سبيل التدرج مع المؤمنين طب ليه يا أخواننا قال لك أليس هو بمؤمن نعم من ضمن الإيمان أن يكون مسلم بخطاب الشرع أمفترض يقبل عن الله سبحانه وتعالى وعن رسوله ولا يقول أي شيء أدوره سمعنا وأطعنا فبناء عليه ألا يقبل منك أنك تخطبه خطب تغييري تدريجي أنت تقول تقوله على الصحة وتقوله على الغلط وعليه أن يقبل وإن لم يقبل بعد قصة تانية كمان قد تصل في بعض الأحوال إلى اتهام بعض الذين يجترئون على المحرمات بأن الذي ال ال يخوض في الحرام وهو يعلم علم اليقين أنه حرام ان هذا من نوع استحلال الحرام ولا يقبلون إلا أن يكون هذا من مناطات الكفر فأنت متخير وصل لإيه؟ فأنت عندك المنهجية دي بقت دلوقتي مش محل بس ده محل معارك وصار فئات تتهم فئات أنتوا بتقولوا بالتدريجي بأنتوا بتميعوا على طول عايزين تسلوكوا منهج تغييري تدريجي للمجتمع ده تميع لشرع الله تميع لدين الله فهو السؤال ينفع يكون في منهج تدريجي؟ أقول لك ما أنت علشان تتكلم في حاجة لابد أن تنظر أولاً هل فعلاً لها نموذج سابق ولا لا؟ هل يعتار كان فيه نموذج تاريخي في حياتنا؟ كان في هناك نموذج تاريخي صار هناك شيء من الحراف او البعد أو شيء من عدم التمسك بالأمر الأول اللي ورد في المجتمع المسلم ثم صار هناك صحوة تغييرية لحال مجتمع آه لإنها وفي القرن الأول عهد سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه سيدنا عمر العزيز تولى الأمر وكان هناك أمور كثير تغيرت في المجتمع كان في هناك أمور كثير بالفعل صار فيها أخطاء وصار فيها بعد عن المنهجية الصحيحة وصار فيها بعض الأمور اللي تستنكر فعلا طيب كيف سلك هذا العبد الصالح الذي والله الله سلطة, سلطة أنه صار رأس الهرم هو المتولي أمر المسلمين هل سلك بهم فعلا المنهج تدريجي فصار هناك دوره في الحياة بما أنه امتلك السلطة وامتلك القوة التغييرية أنه دسع الزرار يلا سيبوا له في إيديك ويلا ارجعوا للأمر الأول ما حصلش ما حصلش عندي بقى هنا أسر أحب أقرأه يماله حقيقة سن عمر العزيز له ابن, ابن صالح جدا رحمة الله عليه اسمه عبد الملك كان برضو آية من آيات الله في الزهد والعبادة يعني دخل هذا الولد على أبيه يوم فقالها أبتي ما لك لا تنفذ الأمور فوالله ما أبالي لو أن القدور قد غلت بي وبك في الحق الرجل جاي يقول له انت انت ليه ليه ما ما لا, لا تقيم الأمر مرة وحدة أنا والله لا أبالي لو حصل أن إحنا أوذينا في هذا الأمر لدرجة أن لو حطونا في الإدري غالت أنا وعاك فكيف يعني شوف سبحان الله يعني شوف الغيرة على دين الله وفي نفس وقته هو بيخاطب مين؟ بيخاطب من بيده السلطة انت ليه, ليه ما, بت... ما بتمرس سلطتك؟ ليه ما بتمرس قوتك التغييرية مرة واحدة؟ ف... فماذا أجابه؟ مم. هذا العبد الفقيه. مم. قال له لا تعجل يا بني فإن الله قد ذم الخمر في القرآن مرتين وحرمها في الثالثة يبقى هو رده لإيه؟ رده للتدرج التشريعي. التشريعي ما قالوش إيه؟ إن الكلام ده كان في حال لسه التشريع إيه؟ ما اكتمالش زي ما, ما بيرده اهو استدلال من هذا الرجل الفقه فقال وإني أخاف أن أحمل الحق على الناس جملة فيدفعوه جملة ويكون هذا فتنه هذه أول, أول وجهة نظر نظر إليها ما يترتب إيه المقال انت فرحان أن أنت الناس حطيعك مرة واحدة طب ما أنت مش داري أن ممكن يكون في مفسادة في بقى رواية تانية للأثر رواية جميلة برضو أحب أن أنا أقرأها بيقول له إيه بقى رحمك الله وَجَزَاكَ من وَلَدٍ شوف اللّه وَجَزَاكَ خَيْرًا مِنْ ولد. يعني كان فرحاناً إن, أن له مثل هذا الولد الصالح اللّي بيدعوه بي وفي هذه الغيرة لكن في نفس الوقت لم يستجب لهذه الحماسة رمعناها حماسة في الحق إنما وازنها بالميزان اللّي يصلح به امر الخلق فقال إيبا آه إن قوم قد شدوا هذا الأمر عقدة عقدة الموضوع ما, ما حصلش إيه. ما آه حتة دي أنت بتشويل على دين غيرها لا ده في تغيير ورى تغيير ورى تغيير فصار هناك حتى سير الأحداث الخطأ صار كأنه عقدة ورى عقدة وعروة عروة ومتى أردت مكابرتهم على انتزاع ما في أيديهم لم آمن أن يفتقوا علي فتقا يكثر فيه الدماء مهما يوصل بقل للتقاتل وعروة والله لا زوال الدنيا اهون علي من ان يراق في سببي محجمه من دم رجع بقى قال له ايه او ما ترضى الا ياتي على ابيك يوم من ايام الدنيا الا وهو يوميت بدعه ويحيي سنه هنا بقى ده اللي بنتكلم عليه ده التدرج اللي عليه بيقول له يا بني انا أن الناس مره واحده لكن اما يرضيك ان يكون هناك نمطيه التغيير بحيث ان كل يوم حاجة سيئة بتروح وحاجة جيدة بتيجي يبقى لما يجي نقول إيه ينفع يكون في منهجية تدريجية إيه إجابة السؤال آه ممكن ولا أممكن برضو بتخضع لإيه تخضع لعموم الأحوال تخضع لعموم الأشخاص تخضع لعموم الأزمان فيه كذا عامل دخلين مع بعض ممكن بناء على هذه المعطيات والمحددات يتحط منهج آه بس بشرط إيه هو الشرط إيه هو القيد عشانه ده منهج تدريجي القيد والشرط أن يكون على ما ذكره هنا. هذا العبد الصالح أن يكون هناك تدرج بحيث لا تمر مرحلة إلا وهناك تقدم شيء سيء راح وشيء جيد جاه طب لو ما كانش كده يبقى ساعتها هيكون منهجية التدرج عبارة عن تلاجة بنسقع فيها فكرة التغير ان أنا بدل ما أعزين تغيره طب ماشي بس بالراحة وبالتدرج فيبدأ يهبطك وما يخلكش تغير التدرج مشروط بأن يكون هناك تغير حقنا ممتاز خليني والله دكتور محمد برده اقول ان في حاجه انا اتعلمتها من حضرتك تربويا ان الواحد بيشرف ان حضرتك يعني المربي الواحد بيفضل بيشرف بالتربيه على ايدي جمله جميل قوي لان اعتقد ان انا كنت في الموضوع ده كتير فيما يتعلق بالتدرك ف حضرتك قلت لي جمله جميلة قوي لخصت الموضوع وانا حتى لما بننقلها مثلا لشبابنا وبناتنا في احلى شباب بنوضح لهم ان ما بيخسرش جدا التدرج في الطاعات غير التدرج في المعاصي يعني بمعنى ايه انك في المعاصي انا حاجه معينه حرام عرفت انها حرام انا هبطلها مرة واحده زي مثلا سجائر او معصيه معينه علاقه حرام لا ما اقولش انا بكلمها والله بكلم البنت فيسبوك ومسنجر رجاله انا هعمل بلوك مسنجر انما الطاعات نتدرب وحدة وحدة ويظل إنسان حياته في الطاعة والالتزام زي ما حالك قلت وزي ما الإمام عمر بن العزيز قال إنك تعيش حياتك بتحط خطيئة وبتضع حسنة بتوقف عمل أكامل كلامك ممكن يتصور برضو التدرج في إنهاء المعاصي بمعنى أن جنس المعاصية الوحدة مش هتدرج فيه صح يعني حتى زي ما أنت بتقول والله واحد بيخاطب واحدة خطاب حرام له علاقة حرام معها دقيقة مرة واحدة لكن هو مش مطالب مش لازم يقف الكل المعاصم, المعاصم مرة واحدة أيوة واحد واحد صح جزاك الله كل خير طيب دلوقتي دكتور محمد علي عايزين نقف وقفة منهجية في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالعبادة إزاي كان نبي صلى الله عليه وسلم وسط كل المشغوليات اللي عليه في إدارة شؤون الأمة وتعليم الدين وتلقي الوحي وإدارة البيوت اللي أربعة سلوات تعالى أمروا بها كيف كان يتعبد النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كانت منهجيته في العبادة؟ هو ال ال الاستفادة المنهجية اللي بحينا نحاول في الحلقة دي نرسخ لها هي طريقة العبادة نفسها إن أنت إزاي تخرج من حياة النبي صلى الله عليه وسلم ومن سيرته بمنهج تقدر ان انت إيه إيه يعني عشان اوضح الامر اكتر مش, مش كل الناس هتقدر تعمل زي ما النبي عمل بالزبط صحيح. مش كل الناس هتقدر تقوم الليل بنفس الكم اللي قاموا النبي صلى الله عليه وسلم او تقول نفس الاوراد اذا استطاع ان هو يحاكي قدر وسعية فده حسن مفيش يعني مش بالقلل من ده بس كواقع الناس ظروفها مختلفة الناس يعني احوالها مش زي بعضها قدراتها مختلفة عن بعض حتى بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما جاي يصلي وراء النبي عليه الصلاة والسلام بعضهم لم يطق يعني منهم سيدنا عبدالله ابن مسعود لما قال فهممته بأمر سوء يعني هفارق يقصد أنه هو هيركع ومش هيقدر يكمل لما النبي عليه الصلاة والسلام فرع في البقرة ف... اه مش قادر يكمل فده يعني خلينا نتفق ان المحاكال كاملة قد لا يطقها كل إنسان طب الحل إيه الخروج بالفكرة المنهجية بقى اللي نحاول أن نقص الله والنهر دعنا ال ال ال القواعد الكبرى اللي النبي صلى الله عليه وسلم جعلها سواء بقى زي ما انت بتقول في امر العبادة او في غير في عمر العبادة في قواعد منهجية في الأسرة، في قواعد منهجية في العبادة وقواعد منهجية في العمل في قواعد منهجية في العلاقة بالدنيا دعنا نضرب مثال بالعلاقة منهجية في العبادة كنموذج حاضر كل إنسان مكلف به مثلا من ضمن القواعد المنهجية في حياة النبي عليه الصلاة والسلام وفي كلام النبي عليه الصلاة والسلام تقديم الكيف على الكم إن مش دايماً البداية تكون في الكم ودا يمكن النبي صلى الله عليه الصلاة صرح به في مواضع يعني مثلاً قول النبي صلى الله عليه وسلم أحاب الأعمال إل الله أدومها وبعدين يقول النبي ضابط جميل جدا قاعدة أتقدر أتقصى اللهم وإن قلب هو لماذا النبي عليه الصلاة والسلام قبل وإين قلب يعني عشان يبين لك إن الفكرة مش في الكم كلمة, كلمة واضحة جدا وإن قال يعني بيقول له ما تبصش للعبادة على انها مجرد قدر معامل للأسف يعني هما تشوف حال الأمة في التعامل مع مثل هذه المنهجيات لايه مثلا نموذك زي مثلا قراءة القرآن في رمضان لايه تنفسية كبيرة جدا في قدر الختمات او عدد الختمات وده حسن مش بقلل برضو منه عشان فيه ناس بتستنى الحاجات ده يا دكتور محمد أي بتقلل منه <تصفيق> يا مواسم الطعق يا أم إن شاء الله تختم 20 ختمه 30 ختمه اختم كل يوم 200 لو تقدر بس ده وان كان انا في في في في مذهب يعني اللي انا مش هقول مذهبي لان انا اقل من يكون لي مذهب بس في مذهب اللي انا يعني بدين لله عز وجل به ان إي إي لا اقل من ثلاث اصلا اقل من ثلاث ايام ده مخالفه للذكر عليه فعلاً فعلاً النبي عليه الصلاه والسلام من النبي عليه الصلاه والسلام واعلم طبعا الاثار اللي جابوها في في, في, إن في من <تصفيق> الافاضل <تصفيق> لكن برده <برضو> يعني <تصفيق> إن خير الهادي هادي محمد صلى الله عليه وسلم رح نتكلم يعني ولو عرفتمو والخريب يا و... دكتور محمد أنك تلاقي واحد أه. بيجدل في النقطة دي ولازم ستين مرة واتلاقيه هم ما بيفتحش صفحة اصلا. بس هو الانتجاه للحلو عندي حتى لو بيفتح بس أه. الفكرة الأساسية هي أن يعني القرآن لما نزل لما أنزله الله عز وجل أنزله ليغير ليغيرك ليصلحك بيصلح وقعك ليصلح حياتك وبالتالي هل احنا النهاردة في هذا القدر من الختمات ده جاء بأثر تغيير على الإنسان ولا هو كان بيختم بس عدد في اللمون زي ما بيقولوا ده سؤال مهم لازم يطرح لو هو فعلا أثر تغييري خلاص اختم يا عم كل يوم عنديش مشكلة في الأمر ده بس للأسف من واقع بيقول كده من بيقول أنه ممكن بعد رمضان في ما يفتحش المصحف تاني ممكن بعد رمضان ما تغيرش قيدة أمولة عما كان علي فكنموذج في حياة النبي عليه الصلاة والسلام في التعامل مع العبادات ما كانش الأمر دايما كامي ما كان النبي عليه الصلاه والسلام اصراره الدائم على انك انت هتعمل قد هتصلي كام ركعه هتعمل كام الف ذكر يعني في حياه النبي عليه الصلاه والسلام في افكاره دايما هتلاقي مثلا العدد اللي ذكر اكبر الاعداد اللي ذكرت مثلا في حياه النبي صلى الله عليه وسلم كام يعني مثلا إيه إيه إيه في المجلس الواحد عد له كام 70 كام استغفر 70 تمام اني لا استغفر الله واتوب اليه في اليوم 100 مره مفيش مشكلة بمنزاد أنا مش بقى أرضه دايما الواحد خايف هل تتحسنهش على الحفل كده اللي عايز زوده اللي عايز يعمل ألفات يعمل بس أنا بتكلم على فكرة الأوراض النبوئية السنية التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم هل حد سمع فيها أولوفات؟ وحضرك أو تصحيح لي لو أنت أعلم مني طبعا دكتور محمد لو فيه ألفات قل لي يبقى إيه فن؟ طورة عن الصحابة لكن موريش عن ذلك أنا أعلم لكن أقصد أقصد عليه هو الـ الـ النموذج النبي اللي... هادي محمد صلى هو عايز يقوله لك فبالتالي لما النبي عليه الصلاه والسلام كان دايما حريص ويمكن المثال الاشهر لما السيده جويريه لما النبي عليه الصلاه والسلام خرج ولم يقعد الا بعد ان اضحى يعني قعد بعد الضحى فلاقاها قاعده بتذكر الله عز وجل حسن جدا والنبي لم ينكر عليها لكن هو كلمات تبين هذه الحقيقه على الحال الذي فارقتك عليه <تسجيل> تذكر الله قال, قال, قال, قال قلت بحث. كلمات لو وزنت بما قلتي لو لا قلت لا وزنتهم قال حزي. قال ايه سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسي وزنه عرشي وبدايه كلام شوف الجمال شوف الكلمات لو الانسان وعاها فعلا وهو برده توجيه للكيف شوف انا قلت ايه وفاهم إيه وحاسس بإيه هو مش بيقلل من, من اللي عملته بزبط, بزبط بس هو بيوجه بزبط إن في اللي واحد تستمر يعني بحال الأكمل في واحد أنا مش مش مش هقدر أعض المدة دي كلها هذكر عندي صح شغل صح الصبح بدري وناس كتير بتسألنا الأساسي وساعات ده بيكون للأسف من الأسباب التنازل ومن اسباب التباعد عن خلاص انا مفيش مثاليه محبطه بالظبط لكن انا حسوسان كان واقعي جدا في النقطه دي وكان وان قل اثبت على كان قال محمد إن اذا عمل عملا اثبتوه يعني دي منهجيه ثانيه من منهجيات النبي الثبات على الاعمال مم. مش بس كيفها وثبتها انت بت مش سطر وتسيب سطر تتلون ولا ثابت في حياتك على خاطر برضو المغرقات كلامك مراحل استقرائيه العلماء لما اتكلموا على الحديث ده جانبين جانب ايه جانب هو حال العامل م. وطبيعه العمل الاثنين اه فانت ممكن تكون بتعمل قليل بس حالك اكمل بالظبط فيبقى اجرك اعلى ما هو لمفهوم الكيف م. فكره مثلا اي اي واحد صلى عشرات الركعات لكن لم يعي منها شيء نقراها كنقره بيك هل هذا حال افضل ام حال الذي صلى مثلا ركعتيني وأوتر بركعة وهو ولكن الشغل شغل تعبان ومش قادر بس وحاضر القلب ومتدبر وعابد وداعي الله عز وجل في سجوده ومستغفر أي حال أفضل والقدسة المشهورة ده بيقول ليه رب درهم سبق ألف درهم والمثال الأشهر اللي بيقوله دايما في رمضان اللي ختم مرة بس تغير مم. بس تحسن حاله بس تدبر ارتبط بالقران من اللحظه دي قام اللي ختم 20 ختمه بس ده مش لا مقصد الذي انزل الله عز وجل اجله الكتاب وهذا ورد. ما زعمه سيدنا عبد مسعود ما كان لما واحد جاي بيقول له قال له الشعر انت بتقرا القران كده ورد عليه ساعتها حتى قال له قال له أن أن لأن أقرأ في ليلتي سوره البقره احب الي مما فعله الزهر مم. يعني انا اقعد كده واتدبر ده أحد دليل ده ده تفضيل حبر الأمة فده عشان بده مم. بنرد على حتة اللي بيستدل بأثار الصحابة بالكثرة فنقول له اضبطها الصحابة مم. كانوا بيكسرونها مع الإحسان مع الإحسان بس, بس كثرة طب دولة يا دكتور ده فيما يتعلق بالعبادات القاصرة مم. طيب ايه الوقافات المنهجية مع حال النبي صلى الله عليه وسلم في النفع المتعدة ما هو ما هو ما أنا لسه كنت عايز أقولك النقطة دي إن من ضمن برضو الثوابت المنهجية في التعامل مع الإبادة أن العبادات المتعدية قد تصبق وفي مم. أحيان كثيرة النبي عليه الصلاة والسلام فضلها بشكل مباشر مم. يعني مثلا كلنا نحب نروح مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ناس الله سجل أن تنزقنا الحج والعمر ولو الواحد رح لك بقى مش عايز يطلع صحيح أنا جنب النبي بقى أقعد كده جنب الروضة ولا حتى قريب منها ولا في المسجد القديم التوسع طب إيه رأيك؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال لأن أمشي في قضاء حاجة أخي أحب إلي من أن أعتكف شهرا في مسجدي هذا مش عشرة أيام عمره ولا أعود شهر هنا ولا أمشي في قضاء حاجة أخي لا لأن أمشي في قضاء حاجة أخي أولا أو وأحب إلي أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس, أنفعهم للناس دايما تلاقي خيركم من تعلم القرآن ادي القصر ادي انا العبادة القصرة هتعلم القرآن وقرأه واحسن تلوته واجود وكل حاجة وإيه وعلمه, وعلمه. وعلمه. صح. خيركم خيركم لأهلي وانا خيركم لأهلي دعوات تستقر أحاديث النبي عليه الصلاة مش يعني الأمر طويل جدا كل أو, أو كم كبير جدا من أحاديث النبي عليه الصلاة وهو الذي لم يكن يغفل أبداً صلى الله عليه وسلم عبادته الشخصية وتنسكه وتبتله لكن دايماً كان يوصل القاعدة المنهجية دي هذه منهجيات هذه المعرفة فكرة أننا نعرف النبي صلى الله عليه وسلم فقط كصفات وده حسن جداً ومطلوب جداً لكن أيضاً أن نعرف النبي عليه وسلم كواقع في حياتنا كان عايش زيزي كان, كان بيقدم إلى وانا دلوقتي النهار ده تعارض عندي النافع القاصر ان انا هنفع نفسي ومش هقدر انفع غيري ولا عندي برضو في نفس القدرة ان انا هنفع غيري النابي كان هيقدم ايه؟ كان هيختار ايه؟ خصوصا في الامور اللي هي الزائدة او الامور اللي.. طبعا في الفرائض والامور <تضح> اللي, <تضح> اللي <تضح> ما حدش هيج عليها انا النهاردة مثلا عندي فضل وقت او فضل زاد او فضل <تضح> مال هعمل ايه؟ اتمتع لوحدي؟ ولا متع غيري؟ قال لك شوف الحديث النابي عندما قال و احبوا الاعمال اذا الله ما قالش بعدها إقامة الليل كاملا ما قالش بعدها صيام الضهر كاملا قال أحب أعمالي إلى الله سرور تدخله على قلبه وسط <SSSL> تقضي عنه دايما تدفع عنه جوعا ايه ده؟ ده أحب الأعمال إلى الله يبقى هنا قاعدة منهجية أخرى من قواعد النبي عليه الصلاة والسلام ان سمع الإبادة, سمع الإبادة القاصرة محترمة جدا ثمات عليها شئة بس الإبادة المتعدية في أنحاء كثيرة لقد قلت لحد أخذ لحظة النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك إيه؟ إذا قامت القيامة وفي يدي أحدكم فسيلة فليغلسها هو هنا بيقول القيامة بتقوم ده هو بيقصر لهذه القاعدة ما هو الفسيلة دي الناس هتاكل منها بعض العلماء زي دو اعتقد عن كعب الأحبار ان إن للناس بعد ذلك عايش هو الناس لسه عايشة هتاكل بس أنا مش هشوفها أنا ممكن أن.. ما لكش دعوة أنت نفعك متعدي وذلك المؤمن نفعه متعدي المؤمن دايما ويمثله النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وفي حتة مهمة برضو من ملامح المنهجية بعض الناس ممكن بتظن ان الخطاب ده منصب على العبادات الصرف م. انا بقولك المنهاجية ده ممكن تغير حياة الناس بعض الناس مثلا شغلوا اصلا شغلوا اللي هو المكساب الدنيوي هو عبارة عن التعامل مع الناس م. ومش لاقي وقت يعبد عبادة خاصة آه. قاعد مسحول في الشغل ممكن 12 ساعة في اليوم ويجي يشتكي لك انا مش عارف الاقي قلبي طيب وانت اللي 12 ساعة دول وديتهم فين طب ما انت لو احتسابت الأجر في الـ 12 ساعة ده وتعاملت الناس كويضا؟ تعرف ان من امتداد الأمر ده في مسألت القلب بالذات لان في بعض الموضة بالوقت شوية ان هو القلب يعني اعود اعيض بالليل بس اعود مثلا ايه اسمع كده درس فعودي يا سلامه يا مصره استحضر بالمعنى لا أوه. تعرف ان الله عليه السلام قال من اراد ان يلينا قلبه من اراد ان يلينا قلبه متوقع بات طول الليل تقرأ قراض متوقع وده حسن جداً وهيلين قلبك بالمناسبة <تصفيق> لازم أقول عشان الناس اللي بتاخد بال لكن النبي لما نصح قال إيه مم. فليمسح على رأس اليتيم وليطعم المسكين يعني حتى في السياق القلبي القلبي صح بالظبط التأثير بالزبط. <تصفيق> اللي أنا عايزه برضه غياجه النبي صلى الله عليه وسلم روح يمسح على رأس يتيم روح يطعم المسكين السياق الأجر إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها وبطنها من ظاهرها لمن يا رسول الله؟ لمن أطعم الطعام وألان الكلام ده لسه متعدي وفي الآخر قال إيه؟ ومش تقليلا بس وصلى بالليل والناس الأيام لا ما ننسيش حظ نفسه وما ننسيش حظ عبدته لكن إيه؟ اطعمه الطعام نافع متعدي قال الكلام معاملات يعني وحسن معامله اعلى الدرجات بين الكلام انت متخيل متخيل الازمات انت بتدفعها قلبه قلبه ان في الاخره ان صلاح كل ده بايه فده ده يعني كم كبير جدا <تصفيق> من حديث اب الناس الله انفعهم للناس يعني ربطها ربيت طيب ممكن يا دكتور محمد حد يترك كل ده ويقول لك بص انا اهم حاجه عندي القران وانا بصراحه سمعت بعض الناس بيشككوا في بعض الحاجات في السنة فأنا والله اهتم بالقران بس وهاترك السنه بالكليه هو برده مش لازم تلاقي اللمزج الفج ده انا طبعا ده موجود بس قليل لكن انا المشكله عندي فعلا في احنا بنعرف الناس بالنبي صلى الناس بسنه النبي صلى الله عليه وسلم احنا عايزين برده من ضمن الحاجات اللي انصلط عليها الضوء نعرف الناس فيما او ما هو قال من ترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما دي برده من الحته اللي بتظبط لك تعاملك مع هذه السنة تعاملك مع النبي صلوات الله عليه قد يكون الإنسان معرض عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يدري قد يكون الإنسان أصلاً مش فاهم أنه له منهجية تلقي مش فاهم أنه له منهجية تعامل عام مع, مع هذا الأمر اللي بيمس أصل دينه فبنقول إيه من ترك السنة ده يختلف حاله باختلاف لماذا ترك السنة مش, مش, مش, مش كله درجة واحدة ولا كله سواسية عندي الدرجة الأخطر من ترك السنة إعراضاً عنها هو مش حبيبها من ترك السنة وهو يرى فيها أنها ليست صالحة دي أخطر الدرجات هذه الدرجة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم ومن أعرض عن سنتي فليس مني ليس مني دي يعني إيه كيف فصرها أهل العلم فصروها برضو على درجات ليس مني يعني ليس على طريقاتي وبالتالي هو يوم القيامة يحرم أساسا من أن يكون ممن يريدون على الحوض وهكذا وما ليس مني برضا فصرها أهل العلم على أن من تركها استهانة بها أو اعتقادا أن غيرها أفضل منها أن هذا يقول به الكفر لأنه فضل شيئا على النبي صلى الله عليه وسلم وده للأسف يعني أنا عندي إن الإنسان يترك السنة تهاونا ولا لكن يقر في قلبه ودي حتة خطيرة جدا بعض النساء يقول ليه الكلام ده ما يفعش في الزمن ده بنسمعه كثير اعقل أنت بتقول طبيعي. إيه اسمع بس افهم انت بتقول ايه قبل ما تتكلم الكلمة دي خطيرة قد تقول هذه الكلمة ده ده تهوي بك في نار جهنة فانت ممكن تقول مثلا آه طريقة التطبيق محتاجة مثلا مراعال الحال العام طريقة التطبيق العام بيحتاج بعض مراعال الأحوال ماشي دي ممكن نتفاهم فيها انما دي تقول ايه لا اصل الكلام ده عاف عليه الزمن ده الكلام ده خلاص ده, ده كلام فيه زندقة فأنت أخذ بالك من الحتة دي مهمة جدا نما بقى اللي بيعرض عن السنة ولكنه ليس لأنه مضاد للسنة أو أنه رافض للسنة بيعرض عن السنة ليه؟ كسلة تهونة أي مكان هنا بقى دي حتة مهمة لابد برضو هيكون فيها تفصيلة إن من ترك السنة لعذر غير من تركها لغير عذر لاحظ ما ممكن واحد أساسا هو أساسا بـ بـ يعني في حياته محب للسنة وعندما تستقيم له ظروفه وعنده متسعم الوقت فعلا بيؤدي بالسنة اللي هو النموذج الواضح مثلا زي ما احنا بنيجي في قيام الليل بنقيم ليل طويل في رمضان وممكن قد لا يتحصل لنا هذا بعد رمضان هل يترى من ترك بعد رمضان هو ترك اعراضا لا طب هو ترك زهدا لا في حال كثير من الناس فعلاً أحواله وظروفه العامة قد لا تستقيم له هذا الأمر فبقى ترك العزر بقى انشغال زائد ترك العزر مرض ترك الكلام ده كله لا طبعا اللي ترك لظرف عارض وهو في قلبه وده اللي احنا, دي اللي احنا بن بنقول للناس لابدنا نتعلمها أنك تتعلم حتى الفعل والترك الترك حتى لو فقه أنك مثلاً متى تترك العبادة كيف, كيف تتركها فلو انت مثلا في حال جالك ظرف فانت لم تتمكن من اداء ما انت عليه من احتسب عند الله سبحانه وتعالى يا ربي لو كان لي ما كان من الظروف أو ما كان من الاحوال او يكتب لي به إذا مرض العبد او سافر كتب له ما كان يعملوا ايه مقيما صحيحا فانت برضه يبقى عندك مثل هذا الفقه ان مثلا ما يبقاش ما وقر في قلبك هو ان انت خلاص انا ما عدتش عايز اعمل او ما عدتش قادر اعمل خلاص لا خلي في قلبك ان عندك ظرف دلوقتي ولا ان اقدر الله سبحانه وتعالى ان اللهم لكن اللي ترك بقى وملوش عذر اللي ترك وملوش عذر ده عنده حال من الاتنين يأم ترك غير دائم يأم ترك دائم بحتة دا مهمة هو ما عندهش عذر هو يعني هو ما فيش حاجة تحجبه بينه وبين عامل السنة ولكن مثلا يعني فيه نوع من أنواع الكسل بس بيعمل حبة وحبة لأ ده ليس مذموما بإطلاق بل هذا لا يوجه له الدم الشرعي إنما غاية ما في الأمر أنه فرط في حق نفسه انت اه والله أنت أنت اللي اضعت على نفسك الخير وهذا من قله تصوره للخير اصلا المرء منا لو بيعلم مصلحته الشخصيه في حاجة بيهفو اليه انا اعرف ناس سابوا شغلهم على فرق 100 جنيه ماشي مع ناس وشغل حلو وكل حاجه جاله شغل ثاني فرق 100 جنيه يقول لك لا أنا أنا يابني <تصفيق> يا 100 جنيه الناس هنا مريحين الكو... لا ليه لأنه يدرك مصلحته هو مصلحته في دي طيب سبحان الله ما أنت وأنت مصلحتك ما ينصلح على الأمر دينك ودنياك في هذا فكيف لا, لا, لا, لا تقدم عليه الحال الأخير بقى هو حال إيه حال هذا الذي يترك السنة بالكلية <تصفيق> لاحظ نحن نتكلم على من يترك إيه الواجبات مش محل كلام خالص احنا نتكلم بقى هنا على من يترك السنة بمعنى الأمر المسنوني الأمر التطوعي تركوا <تصفيق> بالكلية لا ده بقى حاله مذموم لاحظ الناس قد احنا, احنا بنجين في خطابنا في, في, في الاصول او في الفقه بنقول ايه ان السنة ما يمدح فعله ولا يدم تاريكه لا هم بيستدردوا هنا لا يدم تاريكه وليس على الاطلاق بيفصله بقى بيجو في الاصول ويفصله مش حاجة حد يقولك ايه واحد ترك السنة بالكلية ولا يدام لا ده مشهور عندهم جدا ان في بعض السنة بزيد السنة المؤكدة من يتركها يقضح فيه بس إزاي نجمع ده مع حديث النبي أنا هاسأل أنا بعد إذنك أدوك الله أفلح إن صدق بحنا بقى دي يعني دي لو تفتك الرجل قال لا أزيل تف... لا تفتك أنت أعملنا عليها حلقة <تصفيق> لنت <حلقة. تصفيق> <تصفيق> بتنسى لنت بتنسى رجعت لأسور كان هذا الخطاب كان هذا الصحابي رضوان الله عليه كان في بداية أحواله اولا. م. ثاني حاجة العلماء قالوا أفلح إن صدقه هو أساسا هو لا يستقيم لأحد أنه فعلا يواظب على أداء الواجبات صدقا ده نمرة واحد نمرة ثلاثة وده فعلا ده اللي حصل من داوم على فعل الطاعات الواجبة صدقا يحمله نفسه حملا على الاستزادة هذا الصحابي الذي قال له لا أزد على هذا متى مجاهدا فهذا اللي نتكلم عليه فمسألة بقى الفكرة إن هو يترك العلماء قالوا من ترك الوتر وأصر عليه هذا إنسان سوء ترد شاهدته صحيح. أنت متخيل؟ الإمام أحمد ده. آه. آه. آه. آه. آه. آه. كده. كده. ترد شاهدته صحيح. فما فيش حاجة اسمها تترك السنة كده وإنت عايش عادي ويقول لك أسماء أصلاح سنة آه. حتى ملمح برضو منهجي الصحابة رضو الله عليهم ما كانوش بيسألوا أسئلتنا هو ده واجب ولا مستحب ما كانوش بيقالوا كده خالص خالص على فكرة مم. العلماء فصلوا واجب ومستحب دليلنا احنا الضعفاء اللي جمعوا بعد منا علشان نعرف إن حاسب إزاي الإنسان الذي ترك إنما هم لما كانوا يسمعونا أن هذا سنة كانوا يتقتلون عليه مم. كان إذا علموا هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يفرط فيه أبدا فده فارق بقى في الخطاب مم. طب مسك الختام بقى الجلسه الجميله دي الواحد كان نفسه انها ما تخلصش لو مسك الختام يبقى دكتور محمد مش هصل الختام كلك خير دلوقتي يا دكتور محمد في ناس ممكن يكونوا بيتفرجوا عليا دلوقتي ويقول لك يا عم الشيوخ قاعده بتتكلم والكلام ده يجي وهم فين يشوفوا الدنيا والبيزنس والشغل وكذا وكذا في ناس لسه بيوهموا وناقدين ان حضراتكم مثلا ايه شيوخ قاعده كده وسط الكتب والعلم وبعد عن الدنيا والكلام ده وبيحسوا ان كلام الدين ده تحسنوا بيقولوا ايه والله كلام جميل بس الكلام ده مش بتاعنا ما نعرفش نعيش به في الدنيا فحرك ما شاء الله واللحقات بالله يا رباني بارك فحرك سواء دكتور محمد أو حرك يعني ما شاء الله ما بين النجاح الدنيوي والنجاح الديني وكذا عايزي نسأل سؤال مهم جدا نختم به نقطة السنة اللي احنا بنقول بيها وعايشين بوقفات منهجية كيف نحيا بها في حياتنا وناموت عليها ما هي المشكلة زي الدكتور محمد ختم بيها وهاخد منها الختمة بتاعتي يعني اللي هي نقطة إيه؟ هم كانوا بيسألوا أسئلة غير أسئلتنا كان سؤالهم دايما ما أحبوا الأعمال إلى الله ما الأرض لله عز وجل احنا أسئلتنا مختلفة شوية وده بسبب حالة فصام ما بين القيمة بتاعة السندة وواقعنا هو الموضوع ببساطة إن إنت لو يعني المثال والله ده من أول أمثال اللي واحد سمعها في التزامه ومن اكثر الامثاله تاثيرا حتى الايه دايما كان يقول كده لو النبي عليه الصلاه والسلام اللي قاعد جنبك وبيقول لك الكلام ده هتقول ده فرض ولا سنه يا رسول الله مش هتجرو على هذا هي اشكليتنا بس في هي في دي انت هتعيش حياتك وهتروح شغلك انا جاي من شغلي على فكره دلوقتي <تصفيق> <تصفيق> يعني من عيادتي من الصبح يعني فيعني القضيه ما هياش كده خالص بس في النهايه عندي دعوه طيبه جات لي ان انا يعني اشارك في في حمله للتعريف برسول الناس صلى الله او بالدعوه الله واقدر اعملها اعملها إن ببساطة شديدة جدا الواحد يحاول إنه ما يبقاش فينا عزلية بين الشيء العلمي او الشيء الأكاديمي اللي بيتقال وبينه نقع حياتنا النبي عليه الصلاة والسلام يعني مثلا النموذج اللي ختمته بيه في مسألة المستحب هو يعني مستحب حتى اللفظ مستحب مم. لله مين اللي بيحبه؟ الله أصبح تعالى يحبه ورده إزاي بقى أنت بتك... ده مستحب لا يا عمه مستحب ربنا بيحبه صحيح. يعني عارف كلمة سيدنا موسى عليه السلام وعجلت إليك ربي <تصفيق> ليه ترضى لو بدأ نفهم النفاهيم دي نفعل ده ده ده يعني اللي أنا شايفه في النقطة اللي أنت بتسأل معي لو أنا نفهم النفاهيم العلمية على أنها حياة حقيقية يعني شوف العلماء لما يعرفوا مثلا العبادة العبادة هي كل قول أو فعل يحبه الله ويرضاه خلاص خلصت أنا أينفع عرضيك عرضيك عندي قدرة على ده هعمله اتقوا الله ما استطعته وأنا مستطيع مش هتراجع عن ده فهي عشان تعيش بالنقطة اللي انت قلتها نعيش بسنة النبي عليه الصلاة والسلام نبطل انفصال ده مش هقولك بقى الكلام البسيط اللي كان بيتقال في الاول لو تخيل لو والورقة اللي اعتقد كان عملها دكتور حازم بتاع التخيل لو فسيها والله معنى جديد انت عيش الحديث اللي انت بتسمعه كأن النبي بيقوله لك كأن النبي عليه الصلاة والسلام هو اللي, اللي انت بيلقي على مسامعك دلوقتي هتلاقي فارق كبير جدا في مسألة ات في مسألة ال... الطاعة في مسألة التسنن لانك انت مستشعر مين اللي قالك الموضوع مش مجرد علم اكاديمي لا ده كلام لسوء عشان جالنا مكتوب فانت فاكروا ساينس معين او علم لا ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم <تصفيق> جزاكم الله كل خير في نهاية جلسة ما لا يسعنا الا ان نشكركم ونشكر دكتور محمد فرحاج جزاكم الله عننا كل خير دكتور احمد علي يوسف جزاك الله عنا كل خير وبجد يا جماعه يعني احنا اكيد يعني انا اولا كنت اول المستمتعين بهذا اللقاء الجميل والكيمياء الجميله اللي ما بين دكتور محمد علي يوسف والدكتور احمد فرحات جزاهم الله كل خير واللي عايز يعني يستزيد منها بقى انصحكم آآ انكم آآ تشوفوا برنامج اسوه برنامج أكثر من رائع في تبادل حواري إيماني دعوي رائع ما بين القمرين الجمال اللي معانا دول <تصفيق> حسن الله تم الموسم الأول تقدروا تشوفوه على اليوتيوب وإن شاء الله الموسم الثاني قريبا وبنشكر في النهاية شبكة الطريق لله وفريق أحلى شباب جزاهم الله كل خير تابعوا يا جماعة كل حلقات اللي فاتت من موسم لو عرفتموه وتابعوا ان شاء الله الحلقات الجاية و لا تحقرن المعروف شيئا يا جماعه ان واحنا بنحاول كلنا ننصر النبي صلى الله عليه وسلم ان ممكن لقاء زي ده انت شفته وانت فعلت تشيره على كل حاجات السوشيال ميديا اللي موجوده عندك تبعته لاصدقائك تحاول انك تعمل ملخصات لبعض الوقافات المنهجيه اللي انت خرجت بيها النهارده افتكر النبي صلى الله عليه وسلم وكانه بيقول لك خذل عنا ما استطعت جزاه من الله كل خير سبحانك اللهم وبحمدك نشهد